أصحابه أجمعين أما بعد نواصل عند قول المؤلف رحمه الله أين توقفنا ومنه الملادى كداكما لم يحظر ذكرنا ما يتعلق وهو خمسة وذكر قال المفعول به قال ومنه المنادى أي من المفعول به المنادى وذكر أحوال نصبه وبنائه فقال وإنما ينصب مضافا كيا عبد الله أو شبهه كيا حسنا وجهه ويا طالعا جبلا ويا رفيقا بالعباد أو نكرة غير مقصودة كقول الاعمى يا رجلا خذ بيدي قد مضى أن هذه الأحوال التي تلحق المناد أو الاحكام المناد من حيث حكمه قسمان النصب والبناء على ما يرفع به النصب والبناء على ما يرفع به ينصب في ثلاثة أحوال إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة مضافا كايا عبد الله عبد هذا هو المنادى الذي صلت عليه النداء وهو المضاف إلى الله فحكمه النصب ولهذا قال وإنما ينصب مضافا أي حال كونه مضافا ممثل بيا عبد الله أو شبهه أي شبه مضاف ومثل بقوله يا حسنا وجهه يا حسنا وجهه فحسنا هذا شبيه بالمضاف لأنه لا يتم معناه إلا بما بعده وما بعده معمول له هنا على الرفع معمول له على الرفع فقال يا حسنا وجهه فحسنا هذا منادى منصو ويا طالعا يا طالعا لمن في العامل الرفعي في وجهه نعم الصفه المشبه حسنا صفه مشبه. عملت الرفعه في الوجه و جبلا عمل فيه النصب وبالعباد عمل فيه كذلك لا ليس الخفض الخفض للباء وانما عمل فيه النصب إذا نظرنا إلى الاصل عمل فيه النصب ولكن لا نقول هنا الجرمز المنصوب لأنما نقول هما متعلقان ب رفيقا فرفيقا عمل في الجار والمجرور فتعلقا به فتعلقا به إذن فهذا الشبيه بالمضاف له أحكام ثلاثة من حيث ما المتعلق به فقد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون جارا ومجرورا قال أو نكرة غير مقصود هذه الحاله الثالثة التي ينصب فيها المنادى إذا كان نكرة غير مقصودة غير معنية لم يقصدها قال كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي يا رجلا رجلا نكرا ولم يقصد للأعمى أي رجل لم يعين الرجل ولهذا قال الأعمى قال الأعمى لأن لا يلتبس على السامع أن أنه قصد رجلا بعينه فان الاعمى لا يرى وأما الحالة الثانية فهو البناء على ما يرفع به وليس البناء على الضم كما هو في بعض الكتب لان البناء على الضم حال من حالات البناء فقد يبنى على الضم وقد يبنى على الالف وقد يبنى على الواو قد مضى معنا ان علامات الرفع اربع اولها الضمه وثانيها الالف والنو والواو هذه هذه خاصه بالاسماء اما الافعال خمسه فهل النون ثبوت النون هنا المنادى اسم فلا شك ان <تصفيق> بناءه على الضم او حال كونه يبنى على الضم فبناؤه على الضم يكون في ثلاث حالات يبنى على الضم عفوا فكونه يبنى يكون في ثلاث في ثلاث امور يبنى على الضم ويبنى على الالف حال كونه مثنى ويبنى على الواو حال كونه ها جمعه تصحيح نعم جمع مذكر سالم نحن نعلم know that the ترفع names are tied to the Wao Are the five names When the name is the name of the Wao Are they tied to the Wao? When is it? They are tied to the Wao Why? Why do they tie to والنصب يكون بالالف يكون بالالف النصب لا يكون دائما بال بالفتحة إنما يكون بالالف ويكون باليا الى غير ذلك إذا فالبناء يكون على الضم في نحو يا ها بشرطين قالوا إذا كان مفردا أن يكون علما وأن يكون ماذا قال المؤلف رحمه الله والمفرد المعرفة أن يكون مفردا وأن يكون معرفة إذا هذا الشرطان أن يكون مفردا وان يكون معرفة المفرد ما ليس ها مضافا ولا شبيها بالمضاف ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف فقد مضى معنا والعلم آه والمعرفة قد يكون علما وقد يكون نكرة مقصودة لأن ابن هشام رحمه الله يعدو النكره المقصوده من اقسام المعرفه فاذا قصدت النكره فقد عرفت إذن اذا كان مفردا ومعرفه فانه يبنى على ما يرفع به يبنى على الضم تقول يا زيد فزيد هنا علم مفرد ويا زيدان هنا علم مفرد ولكنه مثنى فيرفع بماذا بالالف آه يبنى على الالف عفوا ويا زيدون يب فانه علم مفرد وكذلك هو جمع تصحيح فيبنى على الواو فيبنى على الواو وتقول للنكره تقول يا رجل ويا وهكذا ثم قال نعم في النداء أو في غير النداء في النداء وفي غني النداء العربيه عموما لا تتوقف على متحرك ولا تبتدا بساكن فاذا ناديت يا زيد وتوقفت تقول يا زيد فاذا واصتقول يا زيد اقبل وهكذا في زيدان تقول يا زيدان توقف على سكون النون فاذا واصتقول يا زيداني اقبل بكسر النون وفي الجمع المذكر سالم تقول يا زيدون بالتوقف في الوسط تقول يا زيدون أقبلوا والله أعلم إذن قال فاصل وتقول يا غلام وما ومي يا غلام وغلامي بالثلاث وبالياء فتحا وإسكانا وبالألف <تصفيق> إذن المنادى إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة مقصودة أو غير مقصودة أو مفردا معرفا فإن أحكامه قد مضت بقيت أحكام تتعلق بالمنادى إذا أضيف إذا أضيف والإضافة قسمان قد يضاف إلى ياء المتكلم وقد يضاف إلى غير ياء المتكلم إذا أضيف إلى غير ياء المتكلم فقد مضت أحكامه في المناد المضاف وهو أنه يكون منصوبا فإذا أضيف إلى ياء المتكلم فله أحكام لما ياء المتكلم لأن ياء المتكلم تكسر ما قبلها تكسر الحرف الذي عليه الإعراب وفي النداء أحكام خاصة في المناد إذا أضيف إلى ياء المتكلم وإليكها قال المؤلف رحمه الله وتقول يا غلام يا غلام يا غلام بالثلاث أي بالحركات الثلاث فترفع الميم من غلام وتفتحها وتكسرها وهذه ثلاث لغات وتقول يا غلامي بالياء فتحا يا غلامي هذه اللغة الرابعة يا غلامي وتقول يا غلامي بالياء مع التسكين وهذا هو قول المؤلف وبالياء فتحا وإسكانا بالياء فتحا يا غلامي وإسكانا يا غلامي وهذه كم من اللغة ست قال وبالألف أي ويا غلاما هذه اللغة السادسة نعم إذن ثلاث بالفتح والضم والكسر هذه ثلاث فتح ضم كسر ثلاث لغات بقي لغتان بالياء فتح اليا وإسكن الياء صار خمس وبقيت لغة بفتح الميم مع الألف كم عندنا إذن ست لغات طبعا إذا ضمت الميم وفتحت فلا ياء بعد الميم اذا ضمت الميم او فتحت الميم فلا يا تقول يا غلام ويا غلام وفقط اما اذا كثرت الميم فلك ثلاث لغات كسر الميم دون ياء وكسر الميم مع الياء بالفتح الياء وكسر الميم مع الياء باسكان الياء وإذا فتحت الميم فلك معها الألف كذلك فلك معها الألف اللغات الاولى يا غلامي يا غلامي بكسر الميم وإسكان اليا وهذا كان تقول يا غلامي أقبل او تعالى او نحو او نحو ذلك وقوله تعالى يا عبادي لا خوف عليكم الثانيه وهي بدون كسر ا بدون يا كسر الميم بدون بدون يا كان تقول يا غلامي ا قد بدون يا غلامي يا غلام اقبل رب تب علي رب اغفر لي ولوالدي وقوله تعالى يا عبادي يا عبادي بدنيا فاتقون اذن هذه اللغه الثانيه وتقول يا غلام بالياء على على قراءه بالياء نعم على قراءه نعم على قراءه ايه الزخرف على فيها خلاف او فيها قراءات باثبات الياء وبحذف الياء اثبات الياء مع تسكين مع تسكينها نعم ليست كالزمر فيها اثبات الياء مع فتحها فقال قلت ضم الميم يا غلام وهذه لغة ضعيفة هذه لغة ضعيفة لماذا؟ لاحظوا أن الأصل في المنادى أن يكون منصوبا وإذا الى ياء المتكلم تكسر الياء تكسر الميم ولا ترابط بين الضم وبين الكسر والفتح وقد مضى معنا شيء من هذا ولهذا تجدون أن المنصوب قد ينصب بالكسره وأن المجرور قد يجر بالفتحه فيوجد ترابط أو تناسق أو تقاص بين النصب والجر. تجدون أن جمع المذكر سالم يجر وينصب بحركة بعلامة واحدة الياء لكن لا تجدون علاقة بين الرفع والنصب أو علاقة بين الرفع والجر. لهذا وجود الضم على المنادى لغة ضعيفة. وجود الضم على المناء على آخر المنادى لغة ضعيفة إذ إن المنادى يكون منصوبا ووجود الضم عليه كأنه ماذا يعني خلاف لهذا الأصل وهذا هذه لغة ضعيفة قالوا حكوا من بعض العرب قولهم يا ام يا ام لا تفعلي وقرأ بالضم قال رب احكم بالحق وهذا هذا الثابت من كلام العرب او هذه القراءه لا تجعل هذه لا تجعل هذا الحكم يعني قاعده او اساسا نقيس عليه القراءه عفوا الحكم الرابع او اللغه الرابعه هو كسر الميم مع فتح الياء يا غلامي يا عبادية الذين أصرف وهذه مشهورة كسر الميم مع تسكين الياء مشهور وكسر الميم مع فتح الياء مشهور وكسر الميم دون ياء كذلك مشهور إذن يا عبادية الذين قل يا عبادية واضح؟ الخامسه اللغه الخامسه يا غلامه يا غلامه لا نقول يا غلام انتبهوا ليس نصبا انما فتح الميم مع الالف يا غلام فانتبهوا ربما تجد الشكل هذا فتظن انه منصوب فهذا فتح فقط فتح وهذه الالف هي منقلبه عن ياء المتكلم بعد ان فتحت الميم بعد ان فتحت الميم انقلبت الياء الفا انقلبت الياء الفا وقد قرأ يا حصرة ويا اسفا يا حصرة والاصل ان الحسر مضافة الى ياء متكلم يا حسرتي هذه لغه يا حصرتي يا هذه لغه يا حسرتي هذه لغه ويا حسرة هذه لغة ضعيفة يا حسرة هذه اللغة الخامسة وهي أن تقلب الياء ياء المتكلم ألف وانتبهوا في الرسم هنا فينا مرسومة ياء لكن هذه ألف وهذا الرسم للدلاله على ماذا على تنوع القراءة فقد تقرأ يا حسرتي او هكذا لا نقول لان اصلها ياء ف ففي يا غلام ها ويا اسف قد ترسم الفا ولكن اصلها ماذا اصلها يا في غير القران فنقول هذه اللغه الخامسه اذا يا اسف تقول يا نداء حرف نداء وحسره مناد منصوب ونصب الفتحه الظاهره على اخره وان الياء المنقلبة ألف ضمن متصف محل جرم مضاف إليه والسادسة فتح الميم دون يا يا غلام بحذف الياء أو لنقول بحذف الالف المنقلبة عن الياء لأن الميم حينما تفتح تنقلب الياء ألف لكنها حذبت يا غلام <تصفيق> وهذه كذلك لغه قليله لكن اضعف اللغات وضم الميم اذا هذه ست لغات من يعيدها دون ان ينظر في كراسته في غلام ها مع غلام المضاف اليه المتكلم في غلامي لك ست لغات ما هي نعم نعم نعم اكمل حالات الكسر احسن نعم الكسر دون ياء هذه ثلاث لغات إيه نعم الملفات نعم هذه ست لغات وهي واضحه وظاهرة عندنا اولا الحركات الثلاث يا غلامه يا غلامي يا غلام هذه ثلاث ثم باضافه اليا عندنا لغتان يا غلامي يا غلاميه ثم ماذا ثم الالف يا غلامه إذن هذه ست ست لغات ثلاث بكسر الميم تقول يا غلامي يا غلامي يا غلاميه واثنان ب بالفتح يا غلام يا غلام صار عندنا خمسه وواحدة بالضم بالضبط يا غلام ثم قال رحمه الله إذن الهنا واضحا لا لا يتعلق بالمنادى المضاف الى ياء المتكلم اذا لم يكن ابا و ثم قال ويا يا ابت و يا امه و يا امه ويبنى يا بفتح وكسر كسر و الحاق الالف او الياء للاولين قبيح و ضعيف ويا يا ويا و ويا عفو ويا يا امه هذا المثن ويبنى يا ويبنى ام بفتح وكسر. اذا كان المنادى المضاف الى الياء ابا او اما يعني المنادى اذا ناديت الاب او الام وقد اضفتهما الى ياء المتكلم ابي وامي اذا ناديت اباك او ناديت امك طبعا بلفظ الاب وبلفظ الام ليس باسمهما فقد يقول قائل سانادي ابي اسمه زيد يا زيدي <تصفيق> يا او يا زيدا او يا زيدو أو هذا لا إذن بلفظ الأب والأم لأنه من العقوق أن تنادي الوالدين باسميهما فقال المؤلف رحمه الله جاز فيه ست لغات تزيد أربعة ذكر الست الأول طبعا أبي هذا منادي المضاف إلى المتكلم الست لغات الأولى التي ذكرناها أب أضيفه اليه المتكلم يصير ماذا أبي إذا ناديته فيه ست لغات آه يا أبا يا أبو يا أبي يا أبي يا أبي يا أبي يا, يا أبا آه يا أبا آه هذه ست لغات بالكسر ثلاث يا أبي بدون يا يا أبي بياء ساكنة يا أبي بياء مفتوحة هذه ثلاث ثم الفتح في لغتان يا ابا بدون ألف ويا ابا بالالف وبالضم يا أبو هذه كم ست لغات وذكر اربع اخرى هنا ذكر اربع اخرى فقال ويا ابته ها لاحظ يا ابي يا ابته قلبت الياء تاء قلبت الياء تاء <تصفيق> إذن صار ماذا؟ يا أبتا نعم وفتحت لما قبلها ثم ماذا؟ ويا أمة نفسها لأنه قال هنا بفتح أي بفتح التاء المبدل عن الياء صار عندنا ماذا؟ هذه اللغة الأولى وكسر اللغة الثانية يا أبتي يا امتي يا امتي واضح ثم قال والحاق الالف او الياء للاولين اللذين هما ابتي وامتي قبيح اذن هما لغتان فنقول يا ابتا ويا امتا صار عندنا كم أربع لغات في أبتي وأمتي أبتا أبتي أبتا واضح آه وأبتي فهم إلحاق الألفي لغة وإلحاق الياء لغة إذا صار أربع لغات أبتا أبتي أبتي أبتا أربع لغات امتي امتي امتي امتا هذه اربع لغات مع الست صار كم عشر لغات ويبنى امي ويبنى عمي كذلك فيها ست لغات الاولى ابن يبن امي ها يبن امي مم. الست لغات كم من يذكرها نعم نعم كيف فتح ماذا اين المنادى هنا الابن المنادى هو ابن اه نعم سالت الله المنادى هو ابن لا ننسى واضيف الى الى ام ولكن نعم واضح المناد هو ابن وأضيف إلى أم والمناد هو ابن وأضيف إلى إلى عم لتقارب الأمة والعم في, في اللفظ فنقول يبنى أمة ويبنى أمي ويبنى عمى ويبنى عمي بدنيا ويبنى أمي ويبنى عمي اذا هاتان لغتان ويبنى ام بالفتح فقط ويبنى ام ويبنى عما ويبنى عما صار عندنا اربع لغات قال والالحاق الالف والياء للاخرين ضعيف الحاق الالف الى ابن ام قبيح يبن ام هذا قبيح ويبن عم قبيح والالحاق الياء للاخرين عفوا ضعيف ليس قبيح هذا ضعيف للاخرين ضعيف فتقول يبن امي ويبن عمي هذا كذلك ضعيف يقول ومنه قول الشاعر هنا يذكر يا ابن امي ويا شقيق نفسي يا ابن امي وهذا ماذا ضعيف والاضعف منه قلب الياء الفا والاضعف منه قلب الياء الفا أظن اظن اشار الى هذا المؤلف في شرحه جمعهما في الضعف لكن قلب الألف أضعف قلب الألف أضعف نعم يبنى أم يبنى أمي, أمي. قلب بلياء أليفا لا تقلب الياء الفا إلا بعد أن تفتح المين تفتح المين بعد بعد الكسر يعني. وهذا مضاف هذا منادا مضاف إلى ما فيه ياء المتكل إلى ما فيه ياء المتكل إذن عندنا أبي وأمي أضيف المنادى الى ياء المتكلم وهو أب وأم فيه عشر عشر لغات، أو نبدأ بالمنادى إذا أضيف إليه المتكلم، إذا لم يضاف إليه المتكلم فحكمه قد مضى في الدرس السابق وفي بداية هذا الدرس، إذا أضيف إليه متكلم ففيه ست لغات، تقول. يا غلام يا غلاما يا غلامي يا غلامي يا غلام يا غلامي يا, غلامي يا, غلاما يا غلاما هذه ست لغات الى في المنادى المضاف اليه المتكلم اذا كان المنادى هذا المضاف الى متكلم هو اب او ام لفظ اب او لفظ ام ففيه اربع لغات اخرى او اخرى هي الست الاولى يا ابو يا ابا يا ابي يا ابي يا ابي يا, يا ابا زائد عشر زائد اربع لغات اخر وهي يا ابت يا ابت يا ابت يا ابت والاشهر هما الاولى يا ابت واضح هذه الاشهر إذا كان هذا المنادى مضافا إلى مضاف إلى ياء المتكلم مضافا إلى يا أبتي بالياء ويا أبتا بالألف والأخيرين ضعيفين هذا قال قال وإلحاق الألف أو الياء للأولين أي إلى ابا إلى أبي وأمتي إلى أبتي وأمتي ضعيف أبتي وأمتي هذه لغة وهي قلب الياء تاء أو إبدال الياء تاء لاحظ أن أبي يعني فيه الآن فيه ست لغات زائد هذه الأربعة عشر ست لغات بدون تاء وأربع لغات مع التاء ست لغات بدون تاء وأربع لغات مع التاء أب وأم وأشهرها ابدال الياء تاء الان يبقى عندنا الآخرين او الاخرين هو ابن ام وابن عم هذا مضاف الى مضاف الى متكلم فيه اربع لغات التي ذكرها المؤلف رحمه الله هذا ليس فيه ست لغات فقد سبق مني لسنا فيه ست لغات هذا مضاف الى مضاف الى ياء المتكلم هذا فيه اربع لغات ذكرها المؤلف رحمه الله الاولى الفتح يبنى امه يبنى امي هاتان لغتان الثانيه الحاق الياء اليهما فتقول يبنى امي ويبنى عمي الرابعة الحاق الالف إليهما يبن ام و يبن عم هاتان لغتان والاخران ضعيفان او لغتان الاخرتان ضعيفتان نعم الحاق الياء او الحاق الالف ضعفتان ومنه او تعالى قال ابن ام إن القوم صدعوا قال يبن قال ابن ام بدنيا ابنه هنا منادى منصوب بحرف نداء محذوف وهو مضاف امه مضاف اليه لاحظوا ان او ساذكر هذه الملاحظه بعد الاعراب امه مضاف اليه منصوب ا مجرور وجره كسرى مقدره على المي منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه مناسبه للياء المنقلبه للياء المحذوفة أو للمنقلبة ألفا وهذه الياء بعد أن انقلبت بعد أن انقلبت ألفا حذفت وبقيت الفتحة دليلا عليها أصلها ابن أم لاحظ هنا في قول المؤلف رحمه الله قال في شرحه إذا كان المنادة مضافا إلى مضاف إلى, المتك... إلى الياء وفي حق ليس هو المنادة المنادى هو الذي عليه حر... ياء النداء وإنما هذا هو المضاف إلى, مضاف... إلى المضاف إلى المتكلف فنقول هذه أحكام تتعلق بالمضاف بالمضاف إلى ياء المتكلم المتكلم إذا أضيف إليه المنادة لأن المناد هنا يبقى دائما منصوبا يا ابنه لماذا لان حكم المضاف كعبد الله يا عبد الله فابن هنا هي المنادى ونصبت لانها مضافه لكن هذا الحكم يتعلق بام واب او بام وعم لما اضيف اليهما المنادى فالمنادى هو ابن وقد اضيف الى ام فام هنا فيها اربع لغات وعم هنا فيها اربع لغات وليس هو المنادى كما يوهمه كلام المؤلف أو الشارح رحمه الله فهذه أحكام قلت تتعلق بمن؟ بأم وعم إذا أضيف المنادى إليهما أما المنادى يكون حكمه النصب الظاهر النصب عفوا الواجب إذا فقال في الأيور قال يابن يا أمه يبنى ابن أمه هنا ذكرت ياء النداء والاعراب نفسه إذن هذه اربع لغات فيما يتعلق بالمضاف أو المضاف الى ياء المتكلم اذا اضيف اليه المنادى وليست احكاما تتعلق بالمنادى لكن بأن المنادى بما أن, والم أن المضاف والمضاف اليه كشيء واحد اطلق هذا من باب التجوز قالوا احكام احكام المنادى المضاف الى مضاف الى ياء المتكلم باب التجوز والله اعلم اذا نعيد لنا فيها شيء من المتشابهات فقط اذا المنادى اذا كان مضافا فحكمه النصب اذا كان مضافا الى ياء المتكلم فله ست لغات فله ست لغات ثلاث بكسر آخره مع الياء باستسكين الياء وفتح الياء وحذف الياء فتقول غلامي غلامي غلامي واثنتان مع فتح آخره بالألف وبحذف الألف تقول يا غلاما ويا غلاما، وواحدة بضم آخره وهذه أضعف اللغات فإذا كان أب أو أم زيد فيه أربع لغات أخرى وهي إبدال الياء ياء المتكلم تاء وتفتح التاء وتكسر ويضاف إليها الياء والألف فتقول يا أبتي يا أبتي يا أبتا يا أبتا هذه أربع لغات وإضافة الياء وإضافة الالف في ماذا فيه ضعف بل قبح لما لاجتماع المبدل مع المبدل منه لأن هذه الياء التاء اصلها ماذا اصلها ياء المتكلم كاننا اضفنا إلى, إلى ياء المتكلم وهذا قبيح فاذا كان هذا المنادى مضافا إلى أم وهذه أم مضافه إلى ياء المتكلم او مضافا الى عم وعم مضاف الى ياء المتكلم جاز في ام وعم اربع لغات الاولى فتح اخره والثانيه كسر اخره والثالثه اضافه الياء الى الماء الى المكسور والرابعه اضافه الالف الى المفتوح فتقول يا ابن امه وهذه ضعيفه ويا أم امه وهذه افصحهم ويا أمي بالكسر ويبن أمي وهذه ضعيفة ويبن عمي ويبن عمي ويبن عما ويبن عما والله أعلى وأعلم بقي ما يتعلق بتابع المنادى تابع المنادى من حيث يعني الإجمال إما أن يكون عموما لكن في شيء من تفصيل تقول يا زيد قد يكون بعد زيد عطف بيان وقد يكون بعده بدلاً وقد يكون بعده عطف نسق وقد يكون بعده آآ توكيدا وهذا آآ قد يكون معرفا بال وقد لا يكون معرفا بال هذه أحكام ستظهر من خلال هذا التفصيل عموما حكم تابع المنادى النصب على المحل أو الرفع على اللفظ وسيتفصل هذا بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم